أ ن ش د ت ب س م الله ثم الحمدله فالله أ ه ل الحمد إ ن الحمدله يا رب ي أ ن ت كلما رزقتني ر أ ي ت خيرا سابغا لحدله بك الرجاء وحبكم ربي سرى في القلب ثم زانه فجمله أ ن ت الذي سترت ما يعيبني وجدت لي من العطاء أ ج ز ل ه وهبت لي ذكرا جميلا وافيا في الناس لا أشك أ قيد ن م وقيتني بالفضل كل حاسد ومفتر في كل ما تقوله قد كادني فصار ما يكيده بضد ما يريده فارتدله ضائق اخالها لا تنتهي فتنتهي بالحوقله ي أ ت ي إ ل ي ك المستجير ماشيا و أ ن ت يا ذا الجود ت أ ت ي هروله سبحان من ل شيء حقا مثله رب الخلائق الذي لا ند له رب سلام مؤمن مهيمن بئس الذي يخونه ل أ م له ما فاز من لا يهتدي بربه بل ضل فيمن ضل إ ن الويل له يا خالق يا رازق يا عالم يا باعث الأموات بعد الزلزلة يا رب إ ن ي قد دعوت فاستجب فالنفس من حمل الخطايا م ث ق ل ة وجد لمن أ ح ب ب ت ه فيك ومن أ و ص ا ن ي يا غفور فاغفر لي وله محمد خير نبي أ ر س ل ه